بسم الله الرحمن الرحيم اخذر بك الشاعة وانجرق القمر وإن يروا المستوكب ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدهر حكمكم بصارهم يخرجون من الأجداد بأنهم جراد منتشر مذبحين إلى الجاة يقول الكافرون لهم قوب نوع فجربوا عهدنا وقالوا مجنون والزجر فلا ربه أني مغلوب ففتحنا أبواب السماء بماء منهج وقد جرنا الارض عيونا الماء على امر قد هجر ان وعذبو اجل يدي كان ولقد مِنَ الْقُرْآنِ نُورًا وَهُدًى وَمُبَيِّنًا جلبت ۝ فكيف كان بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ فأنهم أعجاز نظم موقع فكيف كان على به والذر ولقد يفترنا القرآن للذكر فعلم متصل كيب الثمود بل انا بل هو كذاب اكل سيعلمون وجميل كذاب الاكل انا مرسلنا قد فتنه لهم ونبدئ هم ان الماء قسمه بينهم كل شرك محتضر تهاجروا صاحبهم فتعصى فعصر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فجالوا كثير محتوين ولقد يمسرنا القرآن للذكر فهل من هل لذكر ملوك بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاطبا إلا آل لوف نجيناهم بسحر من كذلك نجزي من شكوا ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنظر ولقد راجوا عن بيته فاطمشنا ومشنا على دي مَا ثَنَا أَخْيُنُهُمْ فَذُوقُوا عَذَابَ الْوُذُرِ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ كُنْتُمْ سَنَاذٌ وَالصَّفَرُ أَذُقُوا وَلَقَدْ القرآن لك فهل من chỉ هُمْ là مقتدر anh خير من cũng khó لكم nào بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرد النبي ضلال وصعوب يوم الحذولة الناي على وجوههم قومت ستقر وما أمرنا إلا واحدة كنرح في البصر ولقد ألمشنا أشيعكم فلن من متكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مضع دون كن عند